نقطاتك يا ري يا اا لون من بشارتي معلمنا ما روحنا البشير التلميذ الطائر بركاته بل ما فراح ونبع فيه <تصفيق> يا رب خلصنا يا رب ساهل طريقنا الله الربي عذاب وابا اا اا الله ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم في الاحد من السبوتي جاءت مريم المجدليه إلى القبر باكرا والظلام باق فرات الحجر مرفوعا انت ملقا فأسرعت وجاءت إلى سمع نبطرسا وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما قد حملوا ربي من القبر ولست أعلم أين وضعوه فخرج بطرس والتلميذ الآخر واتيا إلى القبر وكان الإثنان يركضاني سبق التلميذ الآخر بطرس وجاء إلى القبر أولا فتطلع إلى داخله فرع الأجسام موضوعة ولكنه لم يدخل ثم جاسم عنو بطرس وعيضا يدباه ودخل القبر فرأى السياب موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكسان بل ملفوفا وموضوعا في ناحيتين فحين اذن دخل عضل التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر فراغا كتبا أنه ينبغي أن يقوم من بين الأموال فمضت الميزان أيضا إلى موضع إيمان أما مريم فكانت واقفتان عند القبر خارجا تبكيه وفيما هي تابكي تطلعت إلى داخل القبر فنظرت ملاكيني بثياب ضيد جالسين واحداً عند العسين والآخر عند رجلي حيث كان جسد يسوع موضو وقالت لهما أنهم أخذوا ربي ولست أعلم أين وضعوه ولما قالت هذا انتفتت إلى خنفا فرأت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع فقال لها يسوء يا عمرات لماذا تبتي إلى من تطلبين فظلت تلك البستاني فقالت له يا سيدي إن كنت أمسى قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه فقال لها يسوء يا مريم فالتفتت تلك وقالت له بلعبرانيتي ربوني الذي تفسيره لا يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي بل امضي إلى إخوتي وقولي لهم إني صعد إلى أبي الذي هو أبوكم وإلى فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا